والتي أحطنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها, وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أم 117. واحدة وأنا ربكم فاعبدون 118. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون تَنَايَأَ مَن مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ سَلَا كُفَّرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِمٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لَا يُبْدِعُونَ حَتَّى فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخطة أبطار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين